بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضا أزواجك. تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسروا النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عروف بعضه وأعرض عنه فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير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 عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قولا وأهليكم نارا نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله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 من لنا نورنا